أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس امه واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا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 ما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقير له شيطانا فهو له قرين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 تقومون أو نري الذي وعدناهم فإن عليهم معتذرون فاستمسك بالذي أُوحى إليك إنك على صراط مستقيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ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 أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا فَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا عَبَر بَنُو مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمٌ مِنْهُ يَصُدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم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 هل يغورون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الا خلاء يوم اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عِبَادِي لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلاَ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثت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 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَم يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ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 ان الله فانا يؤفكون وقيله يا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً من رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت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 عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى هناك منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون يجب رسول كريم أن اشياء دو الي عباد الله اني لكم رسول امين وان لا تعلوا على الله اني اتيكم بسلطان مبين واني عذت بربي وربكم ان ترجمون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 إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمه ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك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 إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين اهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟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 ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم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 ما يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين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 ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين واتيناهم بينات من الأمر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 يول متقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم ينقون ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا ان نجعلهم كالذين امنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَأْحَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا اكتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم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 مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الجمعة وهو اليوم الرابع والعشرون من شهر رمضان المبارك سنة 1391 هجرية وهو اليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة ألف وتسعمائة وواحدة وسبعين.